وَإِنَّكَ لتلقى الْقُرْآنَ من لدن حكيم عليم إِذْ قال موسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 فلما جاءتهم آيَاتُنَا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين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 انم لنتموا يا ايها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكم من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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تقفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم بمال فما اتاني الله خير من ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها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 ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون ولوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوا لِلْفَاحِشَةِ وَأَنْتُمْ تبصرون أَإِنَّكُمْ لَا الرجال الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ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 آه الله خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لكم من السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ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 من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون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 امن يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ اله مع الله قل هاتوا برهانكم إِن كنتم صادقين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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ومن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 119. ومن يخف الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 110. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب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 ومن جاء بِالسَّيِّئَةِ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء